موكب النور دعانا أقدموا دارة رحانا حروة الدين تنادي وأخانا وأخانا أقدموا قوم جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحباد كرام أرغم القفر زمانا اليوم نحن أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا أصدق الناس لسانا أطيب الناس جنانا قادة كانوا في فم الدهر بيانا موضب النور دعانا أقدم دار افرحانا الشعب ينادي واقفنا واقفنا ها النصر تجلى واتلى التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا دام النصر تجلى لي خوشانا فانغض اليوم عزيزا شامخا وارفع لي وانا اشرق الفجر وانا عمت البشره رغانا هللا للكون هنيا قد على الحق وبنا هلكم النور دعانا دارة رحانا عموة الدين تنادي وأخونا وأخونا لن يرى الكفار إلا فتية تأبل هوانا لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا لم يروا إلا جنادا ونصالا وطعانا لم لأ الدنيا شبوخا ننشر العدل أمانا رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا موكب ردعانا قم دي مدارة رحانا عروة الدين تنادي وافنا وافنا